ذات وَقود إذهُ لَهَا قُرد وَهُمْ علىَا يَفعللونَ بِالمُؤمننينَ شُهود وَما نَقَمُ مِنهُ إلا أَ بال مِن بالِلههِ العزيز الحمد. الذي لَهُ مُلكُ السَّمواتِ وَالأَرض واللهَّهُ على كلُِّ شَيئ شَهد الذ إِ الذيينَ فَتَنُ الْ المُؤمننينَ وَمُؤمِناتِثَُّ لَ يتوبُ فَلَهُم عَذاابُ جَهَنَّ مَ وَلَهُم عَذاابُ الحَريق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 واللَّهُ مِؤورَائِهِم مُحطُ ببلْهُ و ر ق ر ْ ن م ج د ف ي لَح م ح ْ ف ُ